الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا